هدى القران رباني وادبني وهدبني وجعل سلوكي عنواني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى أحبابي في الله في كل مكان من الأرض الله عز وجل نعيش معا مع برنامج التربية القرآنية نريد أن نتربى على مائدة القرآن الكريم نريد أن نتغير وفق منهج القرآن الكريم نريد أن نعيش مع القرآن بالعقل تدبرا بالقلب تأثرا بالنفس تغيرا واليوم بناخذ آية أخرى من سورة الكهف قول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذه آية عظيمة وجليلة ومهمة في حياة أي إنسان الله سبحانه وتعالى يأمرنا هنا بنوع خاص من الصبر لا يوجد عندنا في عقيدتنا أحد معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله عز وجل غير كذا كل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون فلو أنا خصمت هذا النهاردة والتاني بكرة والتالت بعد وأخاصم نفسي بعد كده إذا كنت صادقة ليه؟ لأن أنا بأخطئ كما يخطئ الناس فإذا خصمت كل شخص لأنه ليس على ما احب يخطئ احيانا في حقي ويفعل اشياء صحيحة واشياء غير صحيحة النتيجة ان الانسان سيخاصم كل الناس من حوله سيخاصم اباه وامه واخاه واخته وصديقه او صديقتها سيخاصم كل الناس ولذلك الاية تتعامل بواقعية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم للغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني اخوة في الله او اخت مع اخوتها في الله لا بد ان تجد ما تكرهه او ان تجد او ان يجد الاخ ما يكرهه في اخي والاخت تجد ما تكرهه في اختها لكن احنا بنبص للامور بشكل بالميزان على بعضه بنوزن بعضنا بالجملة مش بالقطاع يعني ايه يعني عايزين ناخد كده من الفقه حديث ونطبقه على حياتنا نوم نستريح الحديث بيقول ايه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني ايه يعني المية لو كانت كبيرة خلال كما قال ابو حنيفك خلال هجر يعني نقول مثلا اربعين خمسين لتر اذا كانت هذه القلال كثرة الماء فيها بهذا الشكل لو ألقت فيها أي خبث لا يهم في بعض الناس زي ما يقول شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي عنده خلق زبابي خلق الخنفساء الزباب لا يقع إلا على القمامه. تلاقي الواحدة ما تشوفش إلا أخطأ زوجها والواحد ما يشوفش إلا أخطأ زوجته والاب ما يشوفش إلا أخطأ ابنه والابن ما يشوفش إلا أخطأ أبوه وعمه والواحد اللي بيشتغل في الشركة لا يرى إلا أخطاء مديره أما النظرة الإسلامية الواقعية إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يعني عثمان بن عفان أنفق, أنفق أنفق أنفق أنفق برسلم قال خلاص لقد بلغ عطاؤه نهرا أو بحرا لا ضرر إذا ألقيت فيه بعد ذلك جيفة أي أخطاء من سيدنا عثمان مغفورة بهذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى ليه؟ لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان قد بلغ عطاؤه نهرا فياضا عذبا سلسبيلا فلما تبقى أخت عايشة مع زوجها عشر خمستاشر سنة وتجيل تقول لي أنا مش عايز اعيش معاه ولا يوم أنا عمر ما شفت معاه يوم كويس ما عشت معاه عشر خمستاشر سنة ازاي بعد خمسة سنين يجي الأخ ويقول لك أنا طلقت مرض مش عايشه أعايز معاه طب اكتب كده بعض إيجابياتها و اكتب سلبياتك انت اكتب إيجابيات زوجتك وسلبياتك انت و انت اكتب إيجابيات زوجك وسلبياتك انت و قرنه هتلاقوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أخوك لما يخطئ أمامك عدد من الاعتبارات أول حاجة ما تسيبوش واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون واجهه لأن انت لما تغلط محتاج حد ياخد في ايدك أيضا فأول شيء لا تتركه ما تاخدش قرار لنا تتركه وتقول ده يأثر علي إذا كنت ضعيف فعلا ممكن يأثر عليك إذا قول إيمان انت أنت لتأثر عليه. ثم انصحه برفق. وادعوا الله لهم يبقى لا تتركه ادعوا الله لهم وادعوه بطريق حسن ثلاث وسائل دول من الممكن يكونوا أسباب وجيهه جدا نتخلى الإنسان بالفعل قادر على انه يرجع تاني يعني لم يقالك اصدقاء ومعك في الحلوة وفي المرة بيسبوك وبيمشو يعني ال الاخ الصدق الذي يشتت شمله ليجمعك يؤثرك على نفسه ولو كان بك خصاصة وبالتالي يعني مهم جدا انك انت تبقى عارف إن دورك مع صديقك الآن أهم من دورك مع صديقك لما كان مع طريق الخير ليه؟ هو محتاجك النهاردة أنت قبل كده ربما أنت اللي محتاجه النهاردة هو اللي محتاجك إذا هو محتاجك في الشدة جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي الشدائد في عرف الناس واحد عنده حاسه واحد خلصت فلوسه أو تسرقت فلوسه واحد الزرعه بتاعته ماتت واحد الجاموسه بتاعته ماتت واحد بنته اتطلقت واحد يعني بيته تهد حصل في بيته حريق اه بس ما الحريق بتاع جهنم اللي بيصيب الناس لما بيبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى ليه بننسى ان هذا الشخص لما بعد عن ربنا سبحانه وتعالى ما في حاله سيئه جدا ليه بننسى ننسى أننا لما واحد من أصدقائنا قلبه يبتعد عن القرآن الكريم ان هو في مصيبة كبيرة جدا وهم ينهون عنه وينقون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ما يشعرون أكبر هلاك أكبر موت للإنسان هو مات بالفعل وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون لما واحد يصاب بالقلب من شنو لديه المستشفى طب لما يجي مرض في القلب مرض نفاق مرض كذب مرض الرياء النفاق حب السمعه ما تسيبوش اذكرهم ادعوا الله لهم ذكرو لا تتركو لازم الثلاث حاجات دول فلازم احنا يكون دايما قلوبنا بتتحمل الناس الصالحين ونعيش معاهم بقدر ما نستطيع واحد كان لا تفوتوا الصلوات في المسجد ابدا حصل خلاف بينه وبين اخوانه في المسجد تركهم الكلام ده كان في امريكا لما تركهم ما عرفش يعيش من الأصدقاء الأصدقاء اللي وجدوا حوله كانوا مفسدين خدوه شوية بشوية من واحد عابد وقاند في المسجد ويعتكد في المسجد في العشر الأواخر إلى واحد يعني معتكف على المخدرات معتكف على الهروين زوجته كانتش بتشتغل انت تشتغل زوجته سحبت له اموال أموال وتسلفته اموال تسدد فواتير وتسدد الفلوس اللي عليه في المخدرات عشان يعني تحافظ عليه اللي عارفه ان فيه خير بس الجو اللي حواليه اللي هو اللي مش كويس زوجته حاولت ان تحافظ عليه وعلى اولادها الثلاثه والاربعه او زوجته حاولت باقصى ما تستطيع لكنه خلاص كان بيعد كتير ناس حاولت معاه كلهم مفيش راح سرع عربيه والده عشان خاطر عربيه حماه الاول ما رضوش يبلغوا عنه سرقها وباعها عشان يسدد ثمن المخدرات راح يسرق عربيه والده, والده طلع لحه فيه وهو بياخد العربيه مش ضرب والده بجانب العربيه كاد ان يهلكه كاد ان يقتله ابوه راح على المستشفى وبعدين والده لما افاق بلغ البوليس هو فكر ان حماه ومراته اللي بلغه البوليس راح عشان يقتل مراه معاه سكين ومسدس فتح الباب طرق الباب مراته عند أبوها عشان تعرف تاكل وتعيش الأب فتح الباب فضرب الأب بالسكينة فطير له يعني وزء كبير من فروة راسوة لا زال يعالك يعني من سنة طين تقريبا أو ثلاث سنوات والمرأته مختبئ وراء أبوها حاول يقتل مراته الجيران بلغوا البوليس جاء البوليس حط المسدس حط السكينة ما فيش راحوا ضربينه بالمسدس وهم بيدربوه بالمسدس راح ضرب السكينة في صدره فقتل نفسهم الفسد كله جبنين، البلوى الكبيرة من واحد عابد في المسجد الى واحد قاتل بتاع مخدرات قتل نفسهم بدايتها انه لم يصبر نفسهم مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه كانت بداية انما يأكل الذئب من الغنم القاسية الشيطان المحب يستولى عليه ياخذك بعيد عن اخوانك في الله ياخذك بعيد عن اخواتك في الله يطلع لك القطط الفطصانة في كل واحد واحده حواليك ويطلع العيوب كلها في اللي حواليك والإنسان لو عنده حصافه يحاول يفكر في عيوبه مش عيوب الناس واصبر نفسك مع الذين معاهم مش وراهم خطب خطوه بخطوة معاهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم عينك دي ما ترش بعيد عنهم يعني خليك زورهم يقولك ما احنا بنتقابل كل اسبوع في الجامعة عندنا يا اخي يعني نكلمه في التليفون روح زور زيارة خفيفة وزور غبا تزدد حبا ولا تعد عيناك عنهم ملف عليهم روح الجامعة عشان تشوفهم بأنيتك بصلاة الجماعة تشوف اخوانك في الله والاخت تشوف اخواتها في الله سبحانه وتعالى دي بترطب القلب كتير وبتعدل مسارات كثيرة في حياة الناس تخلي الانسان فعلا حياته مختلفة اسلوبه في الحياة مختلف يتشرب من اخوانه او تتشرب الاخت من اخواتها من غير ما الانسان يدري تلاقيك بتتكلم بطرائتهم وبتفكر بطرائتهم ليه لان انتو خلاص زي ما بيقولوا دخلتوا في نغشيش بعض نغشيش بعض دخلتوا كده الارواح تعانقت الأرواح التقت الأرواح جنود مجنده فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف يا سلام لما نقرأ الحديث إن لله عبادا على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والأولياء والشهداء معقول صحابة قالوا انعتهم لنا يا رسول الله صفهم لنا نزدون قال وجوههم النور تحابوا في الله على غير أرحام بينهم هم الآمنون عند الفزع يوم القيامة عشان الحب في الله عشان صبر نفسه مع أحبابه في الله أو صبرت نفسها مع أحبابها من أخوتها في الله ده منهج وبقول بشكل واضح هتسيب إنسان صالح هتعيش مع واحد صالح هتسيب إنسانة طقية هتعيشي مع انسانه شقيه وبعدين الأخلاق بتعدي في عدوى بتحصل شئنا أم أبين إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى لابد إن الآية دي تغيرنا نشوف مين اصدقائنا ونعمل فلترة نعمل تغيير نقول عايزين نعمل منخل كده ده صديق صالح أنا هلزمه صديق طالح أنا سأحاول أن أصلحه لكن لو هتني بعيد أنا بروح مع الأصدقاء الصالحين وبمارس الدعوة مع هؤلاء لكن لا تقطع لائقك حتى مع هؤلاء الذين بعدوا عن الله سبحانه وتعالى لأنهم محتاجين لنا أن احنا نكون قريبين منهم جزائكم من الخيرا الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدى القرآن رباني، هدى رباني، وأدبني وهذبني، وجعل سلوك عنواني.